بوك تو دب بي آرو ستة وسبعون ستة وسبعون كارنا لچپڑم رندو ابداو الاسباب اثنين ابداو الاسباب اثنين ميري يندك راليدو لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ ناكو ونتلو باليد كنت مريضا كنت مريضا ناكو ونتلو باليد كنكا لين راليد انا لم اتي لاني كنت مريضا انا لم اتي لاني كنت مريضا عامي اندك راليد لماذا هي لم تاتي؟ لماذا هي لم تاتي؟ عامي اليسي بويندي كانت تعبانه كانت تعبانه عامي اليسي بويندي انديكي راليدو هي لم تاتي لانها كانت تعبانه هي لم تاتي لانها كانت تعبانه اتني يندك راليد لماذا لم ياتي لماذا لم ياتي اعطنيكي عاسكت ليذ لم يكن عنده رغبه لم يكن عنده رغبه اعطنيكي عاسكت ليندو ولنا اتن راليد لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبه لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبه ميري يندوك راليدو لماذا لم تاتوا لماذا لم تاتوا ما كار تشدي بويندي سيارتنا معطله سيارتنا متعطله ما كار تشدي بوينند ولنا ميم راليدو لم ناتي لان سيارتنا معطله لم ناتي لان سيارتنا متعطله اه منشله يندك راليدو لماذا لم ياتي الناس لماذا لم ياتي الناس واللو ترين اكلك بويارو قد فاتهم موعد القطار قد فاتهم موعد القطار వాళ్ళు ట్రైన్ ఎక్కలేకపోయారు అందువలన వాళ్ళు రాలేదు. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. మీరి ఎందుకు రాలేదు? لماذا أنت لم تأتِ؟ لماذا أنت لم تأتِ؟ నన్ను రానియలేదు. لم يسمح لي لم يسمح لي انا راني ليد عندنا راني نرانيد لم اتي لاني لم يسمح لي لم اتي لاني لم يسمح لي لم